وقالوا قلوبنا في أكمة مما تبعنا إلى وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و بيننا وبينك حجاب فعملنانا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحيني أنما إلى ركم أنما إلهكموا إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفرو وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بلا خيرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لا تغفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وباوك فيها وقدر فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء, سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا فقال لا وللأرضيتها طوعنا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابير وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم بكافرون كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو شد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صصرا في أيام نحسات لنرذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب لا آخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما سمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا رَأَيْنَا أَنَّ ٱللهَ لَذِيٓ أَنقَضَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ قَلَقُكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِئَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ عِبَادِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلنا من الجن والنس نجعل, نجعل ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تقافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا, فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يحدون في آياتنا لا يخفون علينا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 ومن ساء فعليهاه وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من رسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائه قالوا قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضرّا أمسّت لا قولا هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولرجعت إلى ربي ولرجعت إلى ربي إن لي عنده فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به <تصفيق> ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد